من الجزء التاسع والعشرين ومن أول سورة الجن وحتى ختام سورة المزمن يسل علينا القارئ الشيخ محمد رفعت علينا القارغ الشيخ محمد رفعة ما تيسر من سورتي الجن والمتجمل إزاعة قرآن الكريم من القافرة إخوة الإيمان تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية وموجات الاسم ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 متر